ألم taque mavó wo ma fan queli maão foi i an sem عليه وعارف ان كل حسبت في chỉ si كل la la ro wa kuri ma am na ومثل سنوكين دي ما سين خوف بي عمار تيجي <تصفيق> <تصفيق> يا ربنا يا ربنا يا يا يا يا ما حبنا انزام لولي اللي عبيد حبوه وحنا بنحبة يا ربنا ويظل الله وَيَمْعَلُ اللَّهُمَّ يَسْأَلُهُمْ أَنَّكَ لَا بابي في روحي تنو فينا الآخرة يا <تصفيق> رب يا رب يا يا FatiHo! FatiHo! FatiHo!